إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان مالها، يوم ِ ذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان إ ذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أ ث َ ا ل ه ا وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ يحدث أخبارها يومئذ ت ح د ث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثل ق ا ذرة خير ا يرى و م ن يعمل م ث ا ل ذرة شر وما يعمل م ل ه ذرة ش ر ي